ك ا ظ م ي الغيظ ن و ا ل ع ا ف ي ن عن النابلسي س والله ي ح ا م ح ن و ا ل ذ إذا ي ن ف ع ل و ا م الاسلاميه أنفسهم ذكروا الله و الله م و َ م ََ ن ْ ي غ و س و ر ُ ا ل ذ ُّ ن ُ و ب إ ِ ل َّ ا ا ل ل َّ ه و َ ل َ م ي ُُ ص ِ و ا ع َ ل ََ ى م ا ف َ ع َ ل ُ و ا و َ ه ُ م ْ ي َََ أُولَئِكَ ََ ع ْ ل م ُُ و ن ج ز ا ه ُ م مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ْ وَجَنَّهِ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 و ل ا ت ه ا ل ن ا و ل ا ت ل ل ن و م الاسلاميه تلك ا ل أ ي ا م نداولها الله الذين آ م ن و ا و ي ح ق ا ل ك ا ف ر ي ن أم ح ا ب ل ا ي للعلوم ل ا ي ع ل م ا ل ل ه ا ل ذ ي ن جاهدوا م ن ك م و ي ع ل الصابرين م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 إذن ا ل ل ه ك ت النابلسي ب ا م ج ا و م يرد ث و ا د ا نؤته ل ل ع ا و م ن يرد ث و الاسلاميه ب ا آ خ ر ة نؤته ن ه م و ج ا ش ك ي وكأي ن ن ن لفضيله ا ل م ا ت و ر محمد راتب النابلسي ث ب شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذ ا ل ل ه م و ن اجتماعي ن شركه الهدى شركه د ع و ي م فلا ت ق ر ر ب ح ا ل س ا ئ ل فلا ت ن ه ر و أ م ن ع م ة ربك فحدث ا ل ح م د لله ا ل ع ا ل م ي ن الرحمن 「えいっ!」